أرْضَى وَضَّأَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَوَّغَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بعض فَأَمَّا مَنْ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّ التَّوْبَةَ إِلَى اللَّهِ فَقِرَصَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير 110. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوءا أم فسكم وأهلكم نار وقود الناس والحجارة عليها الناس غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون <تصفيق> يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون